بوك خمسة وأربعون خمسة وأربعون بيوغرافن في السينما في السينما بي بيوغرافن نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب إلى السينما در قوة إن قد فيلم إداء اليوم يعرض فيلم جيد اليوم يعرض فيلم جيد فيلمن أهيلت ني الفيلم جديد تماما الفيلم جديد تماما وعر كاسن أين شباك التذاكر؟ أين شباك التذاكر؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ og når begynder forestillingen. Med der jeb der eller haret? Hvor lang tid var filmen? Kan jeg film? Kan jeg du film? Kan man reservere billeter? Hal Jokino, so så, der væker? Hal Jokin <strican> harestageæker? Jeg vil gerne sidde bagest. Ør i d an ajl fel f el an ajl fi f el xalf. Jeg vil gerne sidde forst. Ør i d an ajl sa f el an ajl fi f el amam. Jeg vil gerne sidde i midten. Ør i an ajl sa f أريد أن أجلس في الوسط فيلمن واسبنة كان الفيلم مثيرا كان الفيلم مثيرا فيلمن ويكي كيدلي لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا من بوء تفيلمن وبدر لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. وَدَنْبَعْ <تصفيق> مُوْجِيْكَنْ. كيف كانت الموسيقى؟ <تصفيق> كيف كانت الموسيقى؟ وَدَنْبَعْ <تصفيق> سُكُوْسْبِلَرْنَ. كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ var der engelske undertekster? Hæl er hunaka der er bil på Hæl Er der engelske undertekster? bil er det, der at gå på på 3 Hvad for at se bøgerne og for at downloade den sidste nye version.